ومن أجلها خلقت الجنة والنار لازلنا مع كلمة العبادة وقد عرفنا العبادة في الحلقة الماضية وأنهينا الحلقة بهذا السؤال لماذا أمرنا الله عز وجل بعبادته مع أنه سبحانه وتعالى غني عن الخلق لا يحتاج إلى عبادته في شيء فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز والجواب في نقاط سريعة لأنه موضوع جليل طويل نعبد الله سبحانه وتعالى لأن العبادة حق الله على عباده لأن العبادة حق الله على عباده وليس بمستنكر ولا بمستغرب أن يكون لله تبارك وتعالى حق على عباده وأن يكون لله حق على المخلوقين يا أخي لو أحسن إليك أحد البشر إحسانا كبيرا ربما تظل تذكر إحسانه إلى أن تلقى الله جل وعلا هذا حال أصحاب الأصل والكرم أنا لا أتكلم عن أهل اللؤم فاللئيم ربما ان اعطيته ينسى اما الكريم ان اعطيته ملكته نعم ان اللئيم اذا تزايد خيره تزايد كالمرحاض فاحه انتن اما كريم الاصل كلما تكاثر خيره اما كريم الأصل كالغصن كلما تكاثر خيره, خيره تمايل وانثنى وكما قال القائل اذا انت اعطيت الكريم ملكته وإذا أنت أعطيت لئيم تمرده نسأل الله أن يكفينا وكم شر اللؤم وأن يجعلنا ويكم من أصحاب الأصل فالناس معاد كما قال رسول الله كما عاد الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيارون في الجاهيلية خيارون في الإسلام إذا فقه نعم فإذا أحسن إليك أحد الخلق إحسانا كبيرا تظل تذكر إحسانه إلى أن تلقى الله جل وعلا أقول يا أخي كيف لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر وتنسى إحسان رب البشر مع أن هذا الإنسان ما أحسن إليه إلا لما أحسن إليك ابتداء ربك جل وعلا فتفضل عليك وحنن ورقق قلب هذا المحسن فأحسن إليك وتقدم إليك بالعطاء إذن الفضل ابتداء وانتهاء لرب الأرض والسماء فالله صاحب الفضل وصاحب النعم ونحن غرق في فضله ونتقلب مع كل نفس من أنفاس حياتنا في نعمه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار من رأسك إلى قدمك أنت متقلب في نعم الله تبارك وتعالى ووالله لو نظرت إلى نفسك نظرة واحدة فنظر كفيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يفرض بالشكر والتوحيد والطاعة والعبادة هو الله جل وعلا يا أخي انظر إلى بصرك انظر إلى أنفك انظر إلى فمك انظر إلى أذنيك فماء العين مالح وهو الدموع وماء الأذن مر وماء الأنف حامض وماء الفم حل وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان ماء العين مالح وهو الدموع لتقتل الميكروبات التي تتسرب وليك من الهواء وماء الأنف حامض ليصبح لي بمثابة الفلتر للتنقية لهذا الهواء الذي يدخل إلى أنفك وماء الأذن مر حتى لا تتصرب الحشرات والدواب والهوام إلى أذنك وأنت نائم وماء الفم حلو عذب لتتذوق به ألوان الطعام والشراب ثم انظر إلى حركة الأصابع إلى هذه الحركة الانسيابية العجيبة وإلى هذه الأنامل الدقيقة كيف تقبض على شيء دقيق على قطعة خبز مثلا على قطعة لحم وتمتد يدك بانسيابية إلى فمك دون أن تصدر ليدك أمراً أن تمتد إلى الفم بل واليد لا تخطئ أبدا وإن كنت تأكل في الظلام لا تضع اليد الطعام في عينك ولا في أدنك بل إلى الفم سبحان الله وينفتح الفم دون أمر منك له بالانفراج ثم القواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يتحرك واللعاب يسائل ولسان المزمار يغلق القصبة الهوائية تماما عند التنفس ويغلق البلعوم عند يغلق القصبة الهوائية عند الطعام ويغلق البلعوم عند التنفس ثم بعد ذلك المعدة تقوم بدورها والأمعاو الدقيقة بدورها وتقوم الأمعاء الغليظة بدورها وفتحة الشرج تقوم بوظيفتها والقلب بعد ذلك يقوم بدوره من ضخ للدماء إلى آخر هذه الأمور التي يعجب لا أي عقل بشري قال أحد المتخصصين والله لو أردنا أن نصنع مصنع يقوم بوظيفة المخ البشري لحتجنا إلى مساحة تعادل مساحة الكرة الأرضية ثلاث مرات وفي انفسكم افلا تبصرون فأنت متقلب في نعم الله تبارك وتعالى أنا أسأل وأقول هذا المحسن جل جلاله المتفضل عليك بالنعم أليس من حقه عليك أن تفرده بالطاعة والوحدانية والعبادة فلله تبارك وتعالى حقنا على العبادة العباد هو العبادة ألا وهو الطاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يركب خلفه على حمار واحد فقال النبي لمعاذ يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد ان يعبدوه نعم يا اخي نعم يا أختاه حق الله على العباد ان يعبدوه والا يشركوا به شيئا ثم قال رسول الله لمعاذ اتدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ أفلا أبشر الناس بذلك رسوله قال لا تبشرهم فيتكلوا فأخبر ربيع معاذ بن جبل عند موته تأثمة أي تحرجا من كتمانه العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده وليس بمستنكر ولا بمستغرب أن يفرد العباد الخالقة والرازق والمدبر سبحانه وتعالى أن يفردوه بالعبادة والألوهية وحده فما خلقوا إلا لوحدوا الله سبحانه وتعالى وإلا ليطيعوه وإلا لوحدوه جل جلاله ثانيا نعبد الله سبحانه وتعالى لأن العبادة والله الذي لا إله غيره لنا لنا غذاء لأرواحنا يا أخي الحبيب أنت جسد وروح ومحال أن تحيا بالجسد فقط دون الروح أو بالروح فقط دون الجسد بل لابد أن تحيا حياة سعيدة كاملة مطمئنة هادئة مستقرة بالروح والبدن على السواء لا يمكن أبدا لطائر جبار أن يحلق في أجواء السماء بجناح واحد ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر إذن لابد من أن تحيا ببدنك وروحك أما البدن فأنت تعلم يقينا ما الذي يحتاج إليه يتعلم ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو مرأة في الحلال إلى غير ذلك من متطلبات الجسد أما الروح لا يعلم غذائها ودواءها إلا من خلقها تبارك وتعالى قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا الروح لا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء ولا تقاس بالترمومتر الزئدقي بل بد أن ترجع إلى الوحي الرباني والنبوي لتقف على ما تحتاج إليه الروح من طعام وشراب وغذاء غذاء الروح وحياة الروح في عبادة خالقها في طاعة الله سبحانه وتعالى إذن أنا أقول والله إن من أرق صور الرحمة من الله بعباده أن فرض عليهم العبادة لأن العبادة تغذي أرواح العباد الله لا يحتاج من خلقه أي شيء فهو الغني عن الخلق وعن كل شيء فهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد وتحتاج إليه كل الخلائق ويحتاج إليه كل أحد قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالله غني عن العالمين فالعبادة إذن غذاء لأرواحنا ولذلك انظر إلى من رزقهم الله الأموال والحياة المترفة ومع ذلك تنتشر بينهم حالات الانتحار الجماعي لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن ما يشتهيه أظن أنكم تتذكرون الآن في التوي واللحظة معي كريستينا أونسس ابنة الملياردير الشهير أونسس التي ورثت هذه التركة الضخمة من أبيها هي وامرأة أبيها فقط وتزوجت برجل يوناني ورجل روسي ورجل أمريكي ورجل فرنسي وفي كل مرة تقول أبحث عن السعادة ومع ذلك ما وجدت السعادة ووجدوها أخيرا جثة هاملة في إحدى الشالهات بدولة الأرجنتين وما حققت السعادة؟ لماذا؟ لأن البدن لا يمكن أبدا أن يحقق السعادة لصاحبه بل لابد أن تحيا بالبدن والروح وحياة الروح تكمن في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأن العبادة أيضا حياة قلوبنا يا أخي أنت لا تحيا أبدا بل ولا تنجو أبدا إلا بقلب سليم مدار سعادتك ونجاتك في الدنيا والأخرة على قلب سليم قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم القلب السليم الذي سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد قال ابن القيم رحمه الله ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن شهوة تناقض الأمر ومن غفلة تناقض الذكر ومن هوى يناقض الإخلاص هذا القلب مدار سعادتك ونجاتك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال حذيفة بن اليمان والحديث في مسند أحمد وإن كان من أهل علم من ضعف إسناده ومدار تضعيفه على الليث بن أبي سليم فهو متكلم فيه وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن حديثه لا يرد حتى ولو كان الحديث يصح موقوفا على حديثة بن اليمان رضي الله عنه يقول حديثة القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج مزفر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عني وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما وهو لما غلب عليه منهما فالعبادة العبادة هي مادة الإيمان التي تضاف إلى القلب هي المادة التي تجدد الإيمان في القلب هي المادة التي تحيي القلب إذا العبادة لك أنت ولك أنت أيتها الفاضلة العبادة حياة لقلوبنا ولو مات القلب والعياذ بالله وغلف في أغلفة الكفر لحلكنا ولو غلبت مواد النفاق بعيدا عن العبادة والطاعة على القلب لحلكنا لأن القلب قد يميل إلى قلوب المنافقين إن غلبت عليه مادة النفاق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق إذا العبادة حياة لقلوبنا أيضا نعبد الله سبحانه وتعالى لأن العبادة سبب لمحبة الله لنا إيوالله في الصحيح الوري وغيره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 فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وآهل لو أحبك الله سبحانه وتعالى ففي الصحيحين حديث أبو أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبد النادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب الله أكبر ويذكر ملك الملوك جل وعلا اسمك في الملأ الأعلى يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم ينادي جبريل في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أهل القبول إنه ذلك والقدر عليه والعبادة والأفاضل سبب لتفريج الكروب وكلكم يعرف قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فصدت عليهم والغار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسع الوقت لذكره إلا أن الله عز وجل في هذا الحديث نجى هؤلاء بصالح عبادتهم بصالح أعمالهم لله سبحانه وأخيرا نعبد الله ونحن نسأله الجنة ونخشى ناره وليس هذا من باب من يقول هذا عمل أجر السوء كلا لأن الجنة لا تقتصر على الخمر والحرير والفضه واللبن والذهب والشراب والأشجار كلا وإنما الجنة دار للنعيم المطلق وأعلى نعيم في الجنة هو التمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وعرف الخلق بالله هو والرسل ومع ذلك سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فنحن نعبد الله جل وعلا ونطمع في أن يجعلنا من أهل جنته وأن ينجينا من ناره وأعلى نعيم في الجنة هو أن نتمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل وفي الصحيح مسلم وأختم به من حديث صهي بن الرومي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة جيتنا من النار فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول جل وعلا وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وان ينجينا وإياكم من النار وأن يوفقنا جميعا لعبادته إنه العزيز الغفار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته